قال ينوص له ودهلهم بالشكاله قابر راع الرزالة بالمجال استجمع بالمجال استجمع يا مهلي شوف أخوانك شانهم من شانك عندي ما يزعل لسانك عنهم الغيظ دفاع عنهم الغيظ دفاع وانت يا عالفتك تكر خلي قولي لك ذكر رفقة الطيب شكر والردي لا تتبع والردي لا تتبع يا مسلم وانا ابوك العرب لو صاحبوك ما يسرك غير احوك كل ما يأمرك يطيع ما يا ملكي يا عيالي كلكم افطنوا في خلكم التنازع ذلكم والتصافي منفعه منفع اجهدوا لله الله بطاعه واتبعوا راع الشفاعه قبل يوم فيه ساعه عند ربي مرجع عندي ربي مرجع الرجال بهم فهم لا يضام ولا يضيم عندي يا دي حاله والحقوق مش والحقوق مش راعي الصبر محمد لين ما ولم تعود ينزل بالحدود. والمطمن يرفع والمطمن يرفع والرجل بهم ثقيل كل عمره ما يميل وانطمع فيها الجبل دوني حقه يصفع دوني حقه يصفع وقال من وصع لا هو بالشكاله قابل راع الرزاله ذا المجال استجمع في المجال